كادح إلى ربك كذحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء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 بِالشَّفَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالقَمَرِ إِذَا تَسَقَ لَا تَرْكَ بُنْتَ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمِرُونَ 129-فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون